اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات المشاركين والمشاركات معنا في أكاديمية اصول العلمية ومرحبا خصوصا بهؤلاء الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالانتقال معنا إلى المرحلة الثانية والتي سندرس فيها فنا جديدا لم ندرسه في العام الماضي وهذا الفن هو ما يعرف بفن علوم القرآن يعرف بفن علوم القرآن وكما تعودنا إن شاء الله عز وجل نأخذ نبذة تعريفية ومدخل إلى هذا العلم المبارك فقلنا قبل ذلك ان هذا التصور يحصل للدارس بمعرفته لعشرة أشياء التي ذكرها الصبان رحمه الله تعالى في قوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة والنسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد رقم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن در الجميع هذا الشرف فنبدأ إن شاء الله عز وجل بتعريف الحد الحد اللي هو التعريف تعريف علوم القرآن علوم القرآن باعتباره باعتبار هذا اللفظ علما على هذا العلم هو عبارة عن مجموعة من الأبحاث والمباحث والقواعد والأصول التي تتحدث حول القرآن الكريم ليعرف بها ناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ويعرف كذلك بها عمومه وخصوصه ومطلقه ومقيده وما يتعلق بذلك وما يعني يكون في هذه المباحث التي من شأنها أن تعرف الإنسان بالقرآن الكريم يقول المقصود بعلوم القرآن هي الأبحاث التي تتعلق بهذا الكتاب العظيم الخالد من حيث نزوله وجمعه وتدوينه وترتيب آياته وسوره ومعرفة المكي منه والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه تفسير آياته ومعرفة أحكامه وغير ذلك من الأبحاث التي تتعلق بالقرآن العظيم أو لها صلة به يعني هذا العلم هو علم يبحث في كل شيء يتعلق بالقرآن الكريم كل ما تعلق بالقرآن الكريم فيعتبر من علوم القرآن وفي الحقيقة نحن عندنا ثلاثة علوم علم يعرف بعلم التفسير وعلم يعرف بعلم أصول التفسير وعلم يعرف بعلم علوم القرآن عنده في كام علم وكم فن وكم مادة ثلاثة علم التفسير وعلم اصول التفسير وعلم علوم القران علم التفسير قال فالتفسير هو بيان القران وشرحه وايضاحه علم التفسير هو العلم الذي يتعلق بالقرآن الكريم من حيث بيانه وشرحه وإضاحه وأخذ الأحكام منه وبيان تشريعات الله سبحانه وتعالى فيه يبقى هذا العلم هو ما يعرف بعلم التفسير وهذا مثلا كعلم, كعلم معرفة غريب القرآن كعلم معرفة غريب القرآن غريب القرآن اللي هي الكلمة ومعناها بيان الألفاظ الغريبة التي ربما يعني لا يعرف الإنسان معناها إلا إذا رجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الفن وهذا مثلا لقول الله سبحانه والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة إلى آخر الصورة ف. هناك كتب تبين وتوضح معاني هذه المفردات ما المقصود بالعاديات وما المقصود بضبحة والمقصود الموريات قدحة والمغيرات صبحة وثأثرنا ونقع إلى غير ذلك يبقى هذا العلم اللي هو علم معرفة الغريب هذا يعتبر من علم التفسير لماذا لأننا كما قلنا إن علم التفسير هو هذا الذي يتعلق ببيان القرآن وإضاحه وشرحه وبيان أحكامه بعلم التفسير هو الذي يتعلق ببيان القرآن وإضاحه وشرحه وبيان أحكامه ومعرفة تشريعات الله سبحانه وتعالى فيه العلم الآخر هو علم أصول التفسير وعلم أصول التفسير من, من اسمه يتبين أنه يتعلق بقواعد وبأصول هذه القواعد وهذه الأصول يكون من شأنها أن يعرف الإنسان التفسير الصحيح فيطبق هذا الأصل أو يطبق هذه القاعدة حينما يريد أن يتكلم في علم التفسير. من ذلك مثلا من ذلك مثلا أن يعرف الإنسان أن القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمأثور الوارد عن الصحابة والتابعين والعلماء فهذه قاعدة أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين إلى آخر فهذه القاعدة يستخدمها المفسر حينما يتكلم في التفسير كذلك من هذه القواعد أن الإنسان لابد بد أن يتعلم المصطلحات مصطلحات العلماء حينما يتكلمون في تفسير القرآن الكريم فهذه تعتبر أصل وقاعدة فهي من علم أصول التفسير من ذلك مثلا أن يعرف الطالب او أن يعرف الدارس مراد المتكلم بهذه اللفظه كما ذكر بعض العلماء في قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال نسختها الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا لم يعرف الإنسان مراد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بقوله نسختها الآية التي بعدها يظن أن هذا هو النسخ الكامل أو النس النسخ الذي هو بمعنى الرفع الكلي، وهذا خبر ومن المعلوم أن الأخبار لا تنسخ، فيعرف الإنسان ويعرف الدارس أن مراد ابن عباس رضي الله عنه في هذا التعريف بقوله نسختها الآية التي بعدها يعني خصصتها. يعني خصصتها فالشعراء يتبعه يتبعهم الغاوون هذا عام ثم خصص هذا العام بقوله سبحانه وتعالى إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهذا يعتبر من علم أصول التفسير الذي يساعد في معرفة التفسير الصحيح ومن ذلك مثلا معرفة العام والخاص من معرفة العام والخاص فهذا يعتبر كذلك بمشترك بين علم أصول التفسير وعلوم القران وهو يساعد على التفسير الصحيح كما سيأتي معنا في بقوله سبحانه وتعالى انما ذلكم الشيطان يخوف أولياء إذا علم التفسير والذي يتعلق بالبيان والشرح والإضاح وعلم أصول التفسير هو الذي يتعلق بمعرفة القواعد والأصول والضوابط التي تساعد على التفسير تفسيرا صحيحا وكل من علم التفسير وعلم أصول التفسير هذا يتعلق بعلوم القرآن يعني علوم القرآن هي دائرة كبيرة وداخل في هذه الدائرة الكبيرة دائرة علم التفسير وعلم أصول التفسير فيصح أن نقول إن كل ما كان من علم التفسير أو من علم أصول التفسير فهو داخل في علوم القرآن ثم إن كان المراد هو التفسير والإضاح والبيان والشرح فهذا هو علم التفسير وإن كان المقصود هو القواعد والضوابط والأصول فهذا هو علم أصول التفسير وعلوم القرآن أوسع وأكبر وأشمل من مجرد علم التفسير وعلم أصول التفسير فنحن قلنا إن كل ما يتعلق بالقرآن الكريم يعتبر من علوم القرآن طيب إذن قد يكون الشيء من علوم القرآن ولا يكون من أصول التفسير ولا من التفسير يعني لا دخل له في التفسير لا يفيدنا شيء في معرفة التفسير الصحيح أو في معرفة أصول التفسير وإن كان يتعلق بعلوم القرآن فيزداد المرء به إيمانا ومن ذلك مثلا ما يتعلق بعلم عد الآي يعني طبعا عارفين القراءات تختلف فتختلف آيات الصور وتختلف أعداد آيات الصور فعلم عد الآي هذا يعتبر من علوم القرآن ولا تعلق له بأصول التفسير ولا بعلم التفسير كذلك ما يتعلق مثلا بمسألة جمع القرآن الجمع في عهد ابن عباس وعفوا الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والجمع في عهد أبي بكر والجمع في عهد وثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين هذا يعتبر من علوم القرآن إذن نستطيع أن نخلص من هذا فنقول ان كانت المعلومة من علوم القرآن لأن علوم القرآن هي أوسع وأشمل وأكبر ان كانت المعلومة من علوم القرآن ولا أثر لها في فهم المعنى فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير ولا من أصول التفسير كمعرفه فضائل سوره الإخلاص فإنها من علوم القرآن لكن معرفتها أو جهلها لا يؤثر في فهم المعنى وإن كانت المعلومة تؤثر في المعنى كمعرفه غريب الألفاظ فهذا من علوم التفسير ويكون كذلك من علوم القرآن من باب اولى وان وإن كانت المعلومة تمثل أصلا أو اساسا يرجع إليه أو يرجع إليه لمعرفة التفسير من حيث الصحة من حيث الصحة والبطلان ومن حيث توجيه أقوال المفسرين فإنها تكون من أصول التفسير ومن باب أولى تكون من علوم التفسير فعلوم القرآن تمام يبقى علوم القرآن ثم بعد ذلك علوم التفسير ثم بعد ذلك أصول التفسير فإذا كانت المعلومة، فإذا كانت المعلومة من أصول من أصول التفسير او من علوم التفسير، فتكون من علوم القرآن من باب أولى. وإذا كانت من أصول التفسير فقط كمعرفه القواعد والضوابط والأصول، فإنها تكون من علم التفسير لأنها تستخدم تستخدم في التطبيق الصحيح والتوصل إلى المعنى الصحيح وما وصل إلى المعنى الصحيح يكون من البيان والشرح والإضاء إذن الحد والموضوع الموضوع يعني ما هي المتعلقات التي تتعلق بعلوم القرآن أو التي يتعلق بها علوم القرآن نقول يتعلق علم علوم القرآن بالقرآن الكريم من جميع جوانبه. يعني كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وتدوينه وكتابته وإنفاذ المصاحف والقراءات والقراء. وما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه والمجمل والمبين وما يتعلق بمعرفة المفسرين ومناهج التفسير وما ينبغي أن يكون عليه المفسر وما ينبغي أن يكون عليه خلق من يحمل هذا الكتاب العزيز كل هذا يتعلق بعلوم القرآن علوم القرآن هو العلم الذي يتعلق بالقرآن الكريم من جميع جوانبه ثم السمرة السمرة والفائدة من علوم القرآن ان هذا العلم يساعد في فهم القرآن الكريم حق الفهم واستنباط الأحكام والآداب منه قال إذ كيف يتأتى لدارس القرآن ومفسره أن يتوصل إلى إصابة الحق والصواب وهو لا يعلم كيف نزل ولا متى نزل ولا على أي حال كان ترتيب صوره وآياته وبأي شيء كان إعجازه وكيف ثبت وما هو ناسخه ومنسوخه إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الفن وإلا كان عرضه للزلل والخطأ يعني الذي, الذي لا يعلم مثل هذه الأمور ولا يتعلم هذا العلم وهذه المباحث وهذه القضايا التي تتعلق بالقرآن الكريم لا شك أنه سيقع في الزلل والخطأ ومن ذلك ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه هنا هذه الآية تحتمل معنىين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه تحتمل أن الشيطان لا يخوف إلا أولياءه لا يخوف إلا الذين يتبعونه ويمشون وراءه ويسلكون سبيل وسوسته وهذا المعنى لا شك أنه صحيح أن الشيطان ليس له تسلط إلا على الذين يتبعونه أما المؤمنون فإنه لا سلطان, له لا سلطان له عليهم إذ أنهم يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى ويعتصمون به قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا المعنى ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم متوكلون نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون معنى المعنى الأول الذي تحتمله هذه الآية أن الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف الذين يتبعوه وينشون وراءه والمعنى الآخر إنما ذلك الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه إنما ذلك الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه الآية تحتمل المعنيين ولكن إذا رجعنا إلى علوم القرآن وإذا رجعنا إلى أسباب النزول وجدنا أن هذه الآية نزلت في أقوام يخوفون المؤمنين من أقوام آخرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخفون إن كنتم مؤمنين إذا بالرجوع إلى علوم القرآن عرفنا, عرفنا المعنى الصحيح المراد لهذه الآية وكذلك معرفة علم الناسخ والمنسوخ كما في الآيثين اللتين في سورة البقرة يقول الله تعالى في كتابه العزيز والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها الآية الأخرى وهي قوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذا معرفة علوم القرآن تساعد في الفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى والآيات في أو في هذا كثيرة وسنتعرض لها إن شاء الله عز وجل في الشرح بشيء من مزيد الإيضاح والبيان الفائدة الثانية والثمرة الثانية أن الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوي حاد ضد غارات أعداء الإسلام التي شنوها التي شنوها على القرآن الكريم زورا وبهتانا واختلقوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يختلقوا ولا شك أن الدفاع عن القرآن الذي هو أصل الإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية سيما علماؤها وأهل الرأي فيها وإنه لشرف عظيم وفضل كبير أن يكون المسلم منافحا عن هذا الكتاب الجل. القرآن الكريم لطالما يتعرض لطالما يتعرض لشبه وافتراءات وأكاذيب يريد أعداء الإسلام بها أن ينالوا من هذا السفر العظيم من القرآن الكريم هذا ليطعنوا في هذه الشريعة وهذه الديانة التي ختم الله تبارك وتعالى بها جميع الأديان والديانات السابقة اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإنه بالرجوع إلى علم علوم القرآن يجد الإنسان ويطلع على قدرات الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ويرى من الآيات الواضحات البينات التي تدل وتوضح وتكشف أن هذا القرآن لا شك أنه من عند الله سبحانه وتعالى ويستحيل عقلا وشرعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى به من عند نفسه أو أنه قد علمه أحد غير الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب من ذلك من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لطالما كان يحدث الناس عن الأمور الغيبية سواء كان هذا في الغيب الماضي أو في الغيب المستقبل والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا فكونه صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأخبار عن الأمم السابقة ويسوقها مساق صدق وبيان وكشف وإضاح لا شك أنه من عند الله سبحانه وتعالى إذ يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذه العلوم عن أحد من البشر لأنه لم تكن عنده مكتبة عظيمة فيها أسفار وفيها سير وفيها تواريخ هذه الأمم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أحد من الرحالة ولا من المؤرخين ولا من الكتاب حتى يطلعه على هذه الأخبار وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى الناس بالأخبار الغيبية المستقبلية وهذا فيه بيان على أن الذي أوحى إليه هذا القرآن هو الذي يتحكم في هذا الغيب المستقبل وكذلك لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الأحيان فلا يجاوب حتى يسأل ربه سبحانه وتعالى ولو كان القرآن من عنده لجاوب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومن هذا المثال المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن فتية خرجوا في الزمان الغابر كان لهم من أمرهم عجبا وعن ملك ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها فهناك يعني من العوامل التي تتضافر لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى إليه هذا القرآن فالذي يتعلم علما علوم القرآن يستطيع أن يعني يجابه ويقف أمام هذه الشبهات وهذه الهجمات ومنها كذلك ما يتعلق بقضية حرق عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه للمصحف ومن المعروف أنه خليفة راشد ومصطفى ومجتبى وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه الصحابة على فعله لملابسات ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في جمع القرآن ولكن يعني كان فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه مصلحة لجميع المسلمين حتى لا يضرب القرآن بعضه ببعض حتى لا يضرب القرآن بعضه ببعض ولا يكذب بعض الناس بعض الناس الآخرين. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن وفق عثمان رضي الله عنه إلى حرق الأحرف الأخرى كما سيأتي معنا مفصل السمرة الثالثة أن الدارس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم بالقرآن وبما يشتمل عليه من أنواع العلوم والمعارف ويحظى بثقافة عالية وواسعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وإذا كانت العلوم ثقافة للعقول وصلاحا للقلوب وتهزيبا للأخلاق واصلاحا للنفوس والأكوان وعنوانا للتقدم والرقي وباعثا للنهضة ففي القمة من كل ذلك علوم القرآن لأنه يرفع الله تبارك وتعالى به أقواما فالذي يريد أن تتسع مداركه وأن يفهم كيف تسير أمور وأن يعتبر وان يتعظ عليه أن يعتني بهذا العلم فتكشف له من الأسرار وتتضح له من الخفايا ما الله تبارك وتعالى به عليه كذلك من أهم الثمرات والفوائد أن يفهم الإنسان كلام الله على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضيح وبيان وما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين حول تفسيرهم لأية القرآن وأيضا معرفة طرق المفسرين وأساليبهم في التفسير مع بيان مشاهيرهم ومعرفة خصائص كل منهم وشروط التفسير والمفسر وغير ذلك من حقائق هذا العلم المفيد يبقى مر معنا الحد والموضوع والسمرة إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة نسبة نسبة هذا القرآن إلى جميع العلوم هذا نسبة علوم القرآن بالعلوم يعتبر من العلوم الشرعية ومن العلوم الاخرويه التي ينبغي للانسان أن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى وهذا علم مباين لكثير من العلوم إذ أن مباحثه تختلف عن مباحث العلوم الأخرى وقد يشارك بعضها كما قد يشارك علم النحو في بعض المباحث ويشارك علم أصول الفقه في بعض المباحث ويشارك علم مصطلح الحديث في بعض المباحث فالأصل أنه علم مختلف عن بقيه العلوم ومباين لها وقد يشارك بعضها في بعض الأبواب أو المسائل أو المباحث وطبعا فضله مر معنا فضله وثمرته وفائدته الواضع قبل أن نتكلم عن واضع هذا العلم من المعروف إجمالا وهذا سياتي معنا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل من المعروف إجمالا أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن الكريم بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى بحرف وصوت وقرأه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف وصوت فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على صحابته بحرف وصوت ولا يزال يترقى وينتقل من الله الى جبريل ومن جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل إلى النبي ومن النبي إلى الصحابة ومن الصحابة إلى التابعين وهو أصدق كلام قيل رواه المصطفى عن جبرائلة إذا الأصل أن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن وفي كيفية نزوله فنقول إن الله تبارك وتعالى أنزله في اللوح المحفوظ في وقت لا يعلمه إلا الله وبكيفية لا يعلمها إلا الله وهذا كسائر المغيبات التي كتبها الله تبارك وتعالى في هذا اللوح يقول الله تعالى في كتابه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فأنزله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ في وقت لا يعلمه الا هو بكيفية لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى وأنزله الله تبارك وتعالى مرة ثانية إلى بيت العزة في السماء الدنيا في الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فالتنزيل في اللوح المحفوظ كان تنزيلا مجملا والتنزيل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان تنزيلا مجملا ثم إن جبريل عليه السلام نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما طوال مدة الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام طوال ما يقرب من ثلاثة وعشرين سنة مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الله سبحانه القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل سورة الإسراء طبعا في كون الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن أنزل هذا القرآن في اللوح المحفوظ قبل حتى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزل هذا القرآن وهناك أحداث وهناك وقائع لا شك أنها مكتوبة في هذا القرآن ولم تحدث بعد ولم تقع بعد يعني القرآن الكريم في أحداث ووقائع حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ينزلها الله في اللوح المحفوظ مع إنزاله للقرآن وهذه الوقائع والأحداث لم تحدث أصلا نقول هذا من جملة المغيبات التي كتبها الله تبارك وتعالى في اللوحي المحفوظ أول خلق الله القلم قال اكتب قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى قيام الساعة فهذا من الغيب الذي نؤمن به كما جاء عن ربنا وكما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونقف عند حدود عقلنا إذ أن عقلنا لا يستطيع أن يبحث في مثل هذه الأمور قل الله تبارك وتعالى في كتابه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا فوائد تنزيل القرآن جملة فوائد تنزيل القرآن مفرقا تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم يثبته ويواسيه ويؤيده قال تعالى ولقد نعلمه أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال الله تعالى له فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل إلى غير ذلك كذلك من فوائده مواكبة الأحداث والوقائع والمسائل التي تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحوركما وكذلك في إجابة الله سؤال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن الفتية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى غير ذلك من الوقائع والأحداث التي تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الله تبارك وتعالى عنها ومنها ما جاء في حق ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قول الضرر والمجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين فجاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى غير قول الضرر تمام؟ يبقى هذه لمواكبة الحوادث والوقائع والمسائل التي تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فوائده تدريج وتدرج والتيسير في الأحكام كما قال الله تعالى في تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميثل يقول فيهما إثم كبير ومناشع للناس ثم قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم انزل الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولو قال لهم اولا لا تشربوا الخمر لما استجابوا نزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كان <تصفيق> القرآن الأصل أنه يجمع في الصدور أنه يحفظ ومن أكبر الآيات وأكثرها دلالة على أنه يستحب حفظ القرآن قول الله تعالى في كتابه العزيز بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع الصدور لما افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج فقالت الأوس منا من حمته الدبر ومنا من غسلته الملائكة ومنا من اهتز لموتها أرسل الرحمن ومنا من شهده بشهادة رجلين وقالت الخزرج ومنا أربعة جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن سابت ومعاذ الجبل وأبي بن كعب وأبو وابو زيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابه يعتنون بالقران ويحفظونه كما مر معنا ومات النبي صلى الله عليه وسلم والقران يعني القران ليس مجموع في كتاب واحد مات النبي صلى الله عليه وسلم والقران ليس مجموع في كتاب واحد وهذا الكلام سياتي تفصيلا بعد ذلك في مراحل جمع القرآن ما نتكلم الان اجمالا مات النبي صلى الله عليه وسلم والقران غير مجموع في كتاب واحد الى ان اتى لما حدثت حروب الردة ومات كثير من من أهل القرآن ومات كثير من أهل القرآن روى البخاري في صحيح عن زيد بن ثابت أنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل يامام يعني عقب استشهاد كبار الحفاظ فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس عند يعني عمر جالس عند أبي بكر و.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 ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري لم أجدها مع غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجمع القرآن في عهد أبي بكر في مصحف واحد وظل هذا القرآن عند أبي بكر رضي الله عنه ثم بعد ذلك ظل عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المرحلة المرحلة التي بعد ذلك في جمعه جمعه في عهد عثمان بن عفان وهو جمع في صدور الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضه مكتوب على اللخاف والرقاع وأوراق الشجر ثم جمع في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم بعد ذلك جمع مرة ثانية بشكل آخر في عهد عثمان رضي الله عنه في كتابته للمصاحف التي أرسلها إلى البلاد قال روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أنه قال إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأبزع حذيفة اختلافهم في القراءة وهذا برضو يعني سيأتي معنا في في المستقبل في دراسة الكتاب إن شاء الله في دراسة العلم فأبزع حذيفة اختلافهم في القرآن فقال حذيفة العثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب أي القرآن اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في مصحف ثم نردها إليك الصحف اللي هو المصحف الذي كان قد كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه لأنه كتب في عهد أبي بكر فظل عند أبي بكر فلما مات نقل إلى عمر فلما مات عمر رضي الله عنه نقل المصحف إلى حفصة فأرسل عثمان إلى حفصة فأمر لجنة تجمع القرآن وتكتبه وقال لهم اكتبوا بحرف قريش إذا اختلفتم في شيء لسان قبائل أخرى فاكتبوا بلسان قرش ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصحف الإمام المصحف الإمام الذي ظل عند عثمان رضي الله عنه ومن المصحف الإمام نسخوا مصاحف أخرى نسخوا مصاحف أخرى تجتمل على القراءات وأرسل عثمان رضي الله عنه مع كل مصحف قارئ يقرأ القرآن بما يوافق المكتوب في النسخة يعني النسخة مكتوبة بطريقة قراءة معينة فيرسل عثمان رضي الله عنه هذه النسخة ويرسل معها قارئا يعلم الناس القرآن كما هو مكتوب في هذه المصاحف أنفذ عثمان المصاحف إلى آفاق الإسلام بنسخ منها وأرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته، فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني. المصحف المدني كان يعلمه زيد بن ثابت للناس. وبعث عبد الله ابن السائب مع المصحف المكي الذي أرسل إلى مكة. والمغيرة ابن أبي شهاب مع المصحف الشامي. وأرسل أبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي يعني مع المصحف الذي أرسل إلى الكوفة وعامر ابن عبد القيس مع البصري يبقى أنفذ واسمان رضي الله عنه المصاحف المصحف المكي والمصحف المدني والمصحف الشامي والمصحف البصري والمصحف الكوفي وأرسل مع كل نسخة قارئ يعلم الناس بهذه القراءة بعد ذلك طبعا هذا هذه الكتابة التي كتب بها المصحف في عهد عثمان كانت على كانت في الضوابط والقواعد التي كانت معروفة مشهورة ولم يكن هناك ثم لا نقط ولا تشكيل فجاء أبو الأسود الدؤلي فبدأ يعلم الحروف ويعلم تشكيل هذه الحروف. يعلم تشكيل هذه الحروف بدائرة بدائرة إذا مثلا كانت الكلمة مضمومة إذا كان الحرف مضموم يضع دائرة بعد الحرف إذا كان الحرف مكسور يضع دائرة أسفل الحرف قال قال محمد بن يزيد المبرد لما وضع أبو الأسود الدؤل النحو قال ابغوا لي رجلا وليكن لقنا يعني يتلقى جيدا فطلب الرجل فلم يوجد أو فطلب الرجل فلم يوجد إلا في عد القيس فقال أبو الأسود يعني لهذا الرجل إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطة يبه هذا التنقيد تنقيد أبو الأسود الدؤل عبارة عن تشكيل ولكن التشكيل يكون بدائرة صغير اللي هي نقطة يعني فجعل أمام الحرف نقطة فإذا ضممت شفتي بغنّه فاجعل نقطتين يعني اجعل أمام الحرف نقطتين فإذا رأيتني قد كسرت شفتي فاجعل أسفل الحرف نقطة فإذا كسرت شفتي بغنّه فاجعل نقطتين فإذا رأيتني قد فتحت شفتي فجعل على الحرف نقطة فإذا فتحت شفتي بغنّه فجعل نقطتين قال أبو العباس اللي هو المبرد فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم النقط الثاني نقط الإعجام نقط الإعجام اللي هو تمييز الحروف تمييز الراء عن الزاي تمييز الدال عن الذال تمييز الباء اه الموحدة السفلية بنقطة عن النون الموحدة العلوية بنقطة عن المسند التحتية اللي هي الياء عن المثنى الفوقية اللي هي التاء غير المثلثة الفوقية اللي هي الثاء لان كله بيعتبر طبق بسنتين صغيرتين فاذا وضعت النقطة بالاسفل فهو حرف الباء فاذا وقعت نقطتين في الاعلى فاذا وضعت نقطتين في الاعلى فهو حرف التاء يعني النقطة اللي على الحروف اسمه نقطة نقط الاعجام ثم بعد ذلك ظهر نقش ما يسمى بسد الطائف وهو ما تكتب به بعض المصاحف المغربية الآن وغط كان في ضبط بعض الخروف اختلاف في كيفية الإعجاز كالقاف التي يوضع عليها نقطتان عند المشارقة المشارقة لو إحنا من حرف القاف بنحط له نقطتين والفاء بنحط عليه نقطه واحده والمغاربه حرف الفاء يتركوه مهملا بلا تنقيط وحرف القاف يضعون عليه نقطه واحده يبقى المصحف مصحف ورش مصحف ورش عن نافع والذي يقرا به في بلاد تونس وبلاد المغرب إذا أتيت بنسخة بنسخة مكتوبة لمصحف ورش في هذه البلاد فستجد أن حرف القاف عندهم يشبه الفاء عندنا فإذا لم تعرف أنت هذه القاعدة قرأت في كتابهم فنطقت القاف فاء لأن هي عندنا بنكتبها فاء وعندهم بيكتبوها, إيه بيكتبوها قاف ينبغي أن يتفطن لمثل هذا وينبغي بمناسبة هذا الكلام في اختلاف المصاحف ينبغي أن يتفطن كذلك إلى التفسير والمفسرين فليس كل المفسرين يفسرون بقراءة الإمام عاصم مش كل المفسرين يفسروا حفص عن عاصم وكثير من المفسرين المشت... الذين قد اشتهر تفسيرهم يفسرون القرآن على غير قراءة حفص عن عاصم فتفسير الجلالين تفسير الجلالين لا يفسر بقراءة حفص عن عاصم وإنما يفسر بقراءة ورشة عن نافع وتفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عشور يفسر القرآن برواية قالون عن ناتع وابن كثير دمشق رحمه الله تعالى يفسر القرآن برواية ابن كثير عن أبي عمرو فهذا ينبغي أن يتفطن وأكثر من من من التفسير على على هذه الحالة وعلى هذه الحالة ثم بعد ذلك جاء نقط الخليل ابن احمد وهو ما يعرف بالتشكيل المعروف فتحه شرطه صغيره فوقيه ضم, ضم واو صغيره فوقيه الكسره قص شرطه قصيره تحتيه ثم بعد ذلك يعني ناخذ مدخلا صغيرا عن القراءة والقراءات والقراء من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بكل هذه القراءات وبكل هذه الأحرف وبكل هذه الأوجه وتلقاها عنه الصحابة وتلقاها عنهم التابعون والقراء وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة عثمان وعلي وأبي وزيد بن سابت وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل مصر من الأمصار كان منهم بالمدينة ابن المسيب وعروى وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارس وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم وكان منهم بمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة وكان منهم بالكوفة على القمة والأسود ومسروق وعبيدة عمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس وعمر بن ميمون وعبد عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير والنخر والشعبي وكان منهم بالبصره أبو عليا وابو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن وابن سيرين وقتادة وكان منهم بالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وخليفة بن سعد في عهد التابعين كذلك كثر القراء وشاعت القراءات فكان منهم فكان منهم بالمدينة أبو جعفر قارئ المعروف ونافع قارئ المعروف وكان منهم بمكة عبد الله بن كثير وبالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش وحمزة الكسائي وكان منهم بالبصرة عبد الله بن أبي إصحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمر بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي وكان منهم بالشام عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ويحيى بن الحارث واشتهر سبعة من القراء واشتهر سبعة من القراء السبعة بن عامر لقراءة الإمام ابن عامر وراوياه هشام وابن ذكوان وقراءة الإمام بن كثير وراوياه البزي وقنبل وقراءه الامام عاصم بن ابي النجود وراوياه شعبه وحفص والإمام ابو عمرو بن العلاء وراوياه الدوري والسوسي الدوري عن أبي والسوسي عن أبي نافع نافع المدني وراوياه قالون وورش وحمز بن حبيب الزيات وراوياه خلف وحلات والإمام الكسائي وراوياه أبو الحالس والدوري ثم ثلاثة من القراء تكملت القراءات العشرة وهم الإمام أبو قعفر وراويه ابن وردان وابن جماز والإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق له قراءة يعقوب وروياه رويس وروح رويس عن يعقوب وروح خلف ابن هشام خلف له رواية عن الإمام حمزة يكون راوي عن قارئ وله قراءة مستقلة بنفسه وهو القارئ العاشر وراوياه إسحاق وإدريس هذه القراءات العشرة متواترة سبعة ثم عشرة سبعة ثم ثلاثة تكملت العشرة وهناك أربع روايات تعتبر روايات شازة تعتبر روايات شازة والروايات الشازة هي التي خالفت شخصا من شروط التواتر كما سيأتي بعد ذلك وهؤلاء الأربعة هم ابن محيص واليزيدي والحسن البصري والأعمش ثم نبدأ بعد ذلك بالكلام عن تدوين كلام عن تدوين هذا العلم كعلم علوم القرآن كعلم علوم القران تدع هذا العلم علم الحديث في التاليف والتصنيف لما امر الخليفه عمر بن عبد العزيز بكتابه علم الحديث فبدا العلماء بالتأليف في هذا الباب علم علوم القرآن وتفسير القرآن العظيم بما جاء من روايات وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين قال بدأ تدوينه أول ما بدأ على أنه باب من أبواب الحديث فممن دونه في هذه المرحلة يزيد بن هارون السلمي وشعب ابن الحجاج ووقيع ابن الجراح وسفيان ابن عيينة وكان جمعهم للتفسير جمعا جمع لباب من ابواب الحديث كانوا الحديث كتبونا في كتاب الصلاه كتاب الف كتاب الزكاه كتاب الحج كتاب الجهاد كتاب العلم كتاب اللباس كتاب الزينه كتاب التفسير فيلحقون هذا العلم بعلم الحديث ثم دون التفسير مستقلا وأصبح علما قائما بنفسه وأشهر من دونه على هذا النحو يحيى بن سلام البصري وابن ماجه وابن جرير الطبري وهو طبعا صاحب التفسير الكبير تفسير الامام الطبري وابو بكر بن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وغيره في القرن الثاني الهجري الفت الحسن البصري في القراءه وعطاء ابن ابي رباح في غريب القران وقتاده ابن دعامه السدوسي في الناسخ والمنسوخ في القرن الثالث الهجري الفت ابو عبده قاسم بن سلام في النسخ والمنسوخ وعلي بن المديني في اسباب النزول وابن قتيبه تاويل مشكل القران وتفسير غريب القران وفي القرن الرابع الهجري الفت ابو اسحاق الزجاج اعراب القران وألف أبو بكر السجستاني تفسير غريب القرآن وألف أبو بكر الباقلاني أعجاز القرآن في القرن الخامس الهجري ألف علي بن إبراهيم الحوفي في أعراب القرآن وألف الماوردLO أمثال القرآن وألف الواحدي اسباب النزول في القرن السادس ألف الكرماني البرهان في متجابه القرآن وأنلف الراغب الاصفهاني المفرزات في غريب القرآن وفي القرن السابع ألف السخاوي جمال القراء وكمال الاقراء وألف العز بن عبد السلام مجاز القرآن وألف الرازي محمد بن أبي بكر أسئلة القرآن وأجوبتها وفي القرن الثامن ألف ابن القيم التبيان في أقسام القرآن, في أقسام القرآن وألف الخراز مورد الضمآن في رسم وضبط القرآن وألف الطوفي الإكسير في علم التفسير وألف أبو حيان لغات القرآن وألف ابن كثير كتابه فضائل القرآن في القرن التاسع الهجري الف ابن حجر العجاب في بيان الأسباب وألف السيوطي مفهمات الأقران في مبهمات القرآن في القرن العاشر الف القسطلاني لطائف الإشارات في علم القراءات وألف أبو يحيى زكريا الأنصاري كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن في القرن الحادي عشر الهجري ألف الشيخ مرع الكرمي قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وألف البناء إتحاف فضل فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ويعني لا تزال لا تزال الكتب في هذا لا تزال الكتب في هذا كثيرة في ما يتعلق بعلم علوم القرآن هنا يتحدث الشيخ دكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن الكريم عن المؤلفات في علوم القرآن في العصر الحديث قال مناهد العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ومنها المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد بو ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبح الصالح مباحث في علوم القرآن للشيخ منال القطان التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الاتقان تلف الشيخ طاهر الجزائري منهج الفرقان في علوم القرآن الشيخ محمد عليه سلامة علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور هذه بعض المؤلفات في هذا العلم العظيم هذه بعض المؤلفات في هذا العلم العظيم إذن هذا يعتبر نفذة عن وضع هذا العلم إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم السمرة ونسبته وفضله والواضع الاسم اسمه علوم القرآن استنداد الاستنداد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وإمة التفسير وهناك منهج علمي متبع يعني ينصح به لمن أراد أن يدرس هذا العلم بخطة تفصيلية يقرأ بحث علوم القرآن تاريخ وتصنيفه أنواعه المنشور بمجلة الإمام الشاطبي للشيخ مساعد الطيار مذاكرت كتاب القواعد الأساسية للشيخ عبد الله الجريان القواعد الأساسية في علوم القرآن للشيخ عبد الله الجريع أو كتاب سؤال وجواب في علوم القرآن لشيخ محمد معبد أو مباحث في علوم القرآن لمناع القطع بعد ذلك يقرأ كتاب أنواع التصانيف المتعلقة بالقرآن الكريم للشيخ مساعد الطيار ثم بعد مذاكره المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار ومعها دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي مذاكره مواقع العلوم في مواقع المجوم للإمام البلقيني قراءة علوم القرآن بين الإتقان والبرهان للشيخ حازم حيدر سعيد قراءة مناهل العرفان للزرقاني خالد للسبت قراءة الإتقان للإمام السيوطي مع تعليقات الشيخ مساعد الطيار كانت هذه نبذة تعرفية ومدخل لتصور هذا العلم وبيان استمداده وبيان ما يبحث فيه وبيان تعريفه وبيان فضله وبيان وضعه وما هي المؤلفات وأشهرها وما ومن هم العلماء وأشهرهم الذين ألفوا في هذا العلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ ونبدأ دراسة هذه المسائل بشيء من التفصيل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله أي وسام شرفا كعز أن يذكر الرحمن